بسم الله الرحمن الرحيم قبس وتغلى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو تذكر فتنفعه الذكرى أَمَّا من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه ذلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره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 وقال انني ادعو انني ادعو انني ادعو انني ادعو انني ادعو انني ادعو صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقبا وان ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا وفاكهه انتو وابا مما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 شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة